أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين هذا سال يقول ماذا يفعل من وصل من سفره إلى الحج صباح يوم عرفات وقد نوى عند احرامه من الميقات الحج متمتعا علما بأنها حجه الإسلام إذا وصل إلى, عرفة إذا إذا وصل إلى مكة صباح يوم عرفة بإمكانه في صباح ذلك اليوم أن يطوف ويسعى ويتحلل من عمرته ويلبي بالحج ويذهب إلى عرفات بإمكانه ذلك وإذا كان جاء من من الميقات ملبيا بالعمرة ووصل في وقت متأخر يخشى معه أن لا يتمكن من ادراك الوقوف يدخل العمرة في الحج لكن إذا كان معه سعه من الوقت اذا وصل صباحا يتمكن من الطواف السعي والتحلل من العمرة ثم يلبي بالحج ويصعد إلى عرفات ويكون بذلك متمتعا نعم حجز الله لكم المثوبة هذا سال يقول أبي طلب مني الاتيان بطواف الوداع لأنه لم يات به هل يجوز فهل يجوز لي الاتيان به لا يجوز لك الاتيان به نيابة عن والدك أولا لانه ليس في الطواف نيابه وثانيا لان ثانيا أن طواف الوداع عمل انتهى انتهى وقته ففوته والدك في وقته فانتهى وقته ولو رجع والدك إلى مكه ليطوف هو بنفسه طواف الوداع ما يجزئ لان انت غادر وترك واجبا فلو رجع والدك بنفسه إلى مكة ليطوف هو بنفسه طواف الوداع ما يجزئ لانه انت طواف الوداع هو أن يكون آخر عهد الحاج البيت ووالدك غادر مكة دون أن يطوف طواف الوداع فلا ينفع أن تطوف أنت عنه لأن, لان ليس في الطواف نيابه مثل من ترك طواف الافاضه ما يصح أن ينيب أحدا أن يطوف عنه بل لابد أن يأتي هو بنفسه ليؤدي هذا الطواف ولو رجع كما قلت والدك بنفسه إلى مكة ليطوف طواف الوداع ما يجزئ فهذا واجب ترك ومن ترك واجبا عليه دم فتخبر والدك أن عليه دم وهي ذبح شات لفقراء الحرم تذبح في مكة وتفرق على المساكين في مكة. خذرت الأسئلة عن الخروج إلى جدة قبل طواف الوداع. هل, يج هل يجوز ذلك؟ إذا كان أنه أعمال الحج، إذا كان أنه أعمال الحج ويريدا يغادر إلى إلى جدة أو إلى ما هو أقرب من جدة. فليس له ذلك حتى يودع ليس له ذلك حتى يودع حتى يأتي بطواف الوداع ويغادر وإذا غادر وخرج قبل أن يودع يكون ترك الواجب فلا يفيد أن يرجع إلى مكة ليأتي بهذا الواجب لكن إذا كان في أثناء الحج قبل انقضاء أعماله عرضت له حاجة يأتي بها من جده ويرجع يكمل أعماله حجه فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله نعم حسن الله إليكم هذا يقول ما حكم لبس النعل المغطي, المغطي للأصابع أو ظهر القدم للمحرم مع أنه لا يغطي الكعبين لا حرج في ذلك الحذاء الذي يغطي الأصابع وظهر القدم ولو غطها كاملة لا حرج في ذلك ولو كان أيضا في الحذاء خياطة أيضا لا حرج في ذلك نعم أيضا ما حكم ما حكم الحقيبة هذه أو الكمر والحزام الذي يوضع فيه المال استعمال المنطقة أو المحفظة أو الحزام ولو كان به خياطة كل ذلكم لا حرج كل ذلكم لا حرج في استعماله للمحرم ولو كان فيه خياطة والمخيط الذي ينهى عن لبسه المحرم هو ما كان على هيئة لباس مثل القمص والفنائل والسراويل ونحو ذلك أما الحزام إذا كان فيه خياطة أو ساعة اليد إذا كان فيها خياطة والحذاء إذا كان فيه خياطة كل ذلكم لا يؤثر ولا حرج على المحرم في استعماله نعم حسن الله إليكم يقول رجل حاج أو حج ولم يرمي جمرة العقبة الكبرى فماذا عليه الآن إذا كان فعلا ترك رمي جمرة العقبة فهو بذلك يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه قد مر معنا أن رمي جمرة العقبة من واجبات الحج فالذي عليه شات تذبح في مكة تفرق على فقراء الحرم لكونه ترك واجبا من واجبات حجه يقول في سؤال الثاني هل يصح رمي الجمرة بغير الحصاء لا يصح رمي الجمرة بغير الحصى، وما يفعله بعض الجهال من رميها بالعلب أو بالأحذية أو بالعصي كل ذلك من الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس وإنما الجمرة ترمى بحصيات مثل ما جاء في السنة التقطت للنبي صلى الله عليه وسلم حصيات وصفها الصحابي رضي الله عنه بقولهن حصى الخذ وحصات الخذف هي حصات صغيرة حصات صغيرة أقرب ما تكون بحجم لحبة الفول أصغر من الحمصه كما وصفها الفقهاء وأصغر أكبر من الحمصه وأصغر من البندقة يعني أقرب ما تكون لحبة الفول حصاد صغيرة ورفعها في على يده عليه الصلاة والسلام وأراها الناس وقال بمثل هذا فرموا مثل هذا فرمو وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين قال مثل هذا فرموا واياكم فالغلو ومع وضوح الامر وبيانه وجلائه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام الا ان بعض الجوهال يابى الا المخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرمى الا بحصيات صغيره في ضوء ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في سنته نعم السلام عليكم هذا يقول جيئنا من اليمن بعمرة من ميقاتي لم لم متمتعين بها إلى الحج، ثم بدلنا أن نزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعود الآن إلى مكة، فأيهما أفضل أن نرجع بعمرة أم نكتفي بالعمرة الأولى؟ لا شك أن اتيانكم بعمرة جديدة أفضل، اتيانكم بعمرة جديدة أفضل، وذهابكم إلى مكة من هنا لا بد فيه من إحرام. لا بد فيه من إحرام ولا يجوز لكم الذهاب إلى مكة بدون إحرام لأن إذا مررت بالإحرام وأنت قاصدا مكة بحج أو عمره لا بد أن تحرم فطالما أنكم وصلتم المدينة فعند الذهاب إلى مكة لا بد من إحرام من ميقات أهل المدينة ووذو الحليفه وأنتم في ذلك بالخيار إما أن تحرم بعمرة جديدة فهذا أولى لك أو تلبي بالحج وتبقى على إحرامك وأنت أيضا في هذه الحالة تعتبر متمتعا لأنك جئت بعمرة في, في, في أشهر الحج والأولى أن تأتي بعمرة جديدة يقول أيهما أيهما تكون للعمرة للحج العمرة الأولى والثانية على كل حال هو بهذا هو بهذا يكون متمتعا وكونه يكسب عمرة جديدة فهذا أولا له نعم أيضا جاءت اسئله كثيرة في أن كثيرا من الناس أنيب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغه ذلك السلام هذا العمل لا نعلم هذا العمل لا نعلم له أصل في السنة يعني توكيل الزائر أن يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم له أصل في السنة وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فالمسلم في أي مكان في الدنيا وفي أي ساعة من ليل أو نهار يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ تبلغ عن امته السلام ولا ينتظر إلى أن يأتي وقت الحج أو وقت العمرة ويرسل الصلاة والسلام مع أحد المعتمرين ولا يدري هذا المعتمر أو الحاج يبلغ أو لا يبلغ بعضهم ينسى وبعضهم تكثر عليه الأسماء في قرية كل ما مر في الطريق يقابل أحد الجماعه بلغ السلام للرسول عليه الصلاة والسلام والثاني بلغ السلام والثالث بلغ السلام مئة واحد مئتين ما يقدر يحفظ وبعضهم من شدة حرصه يكتب الأسماء في ورقة كل ما قال واحد بلغ قال فلان بوفلا حتى ما ينسى يكتب في ورقة والورقة أحيانا في الحقيبة والحقيبة أحيانا تضيع وتفقد. وبعض الزوار ياتي ويسأل يقول ضاعت الأسماء فماذا أصنع هذا كله لأن العمل من أصله لا أساس له شغلوا أنفسهم بعمل لا أساس له في الشرع لا أساس له في الشرع ثم يأتي بعضهم مع قائمة بالأسماء ويقف عند القبر يسلم فلان ويسلم عليك فلان وفلانه بنت فلان وعلان إلى آخرة وقوفا طويلا والمكث الطويل عند القبور منهي عنه سواء قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره من القبور فهذا كله مخالفات تنشأ من فعل هذا العمل الذي لا أصل له من فعل هذا العمل الذي لا أصل له في السنة وأعيد ما بدأت يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فالمسلم أينما كان وفي أي ساعة من ليل أو نهار